الوحدة الرابعة التسوق. الدرس الأول في محل بيع الملابس. واحد أريد قميصاً. أهلا وسهلا أي خدمة؟ أريد قميصاً من فضلك. تفضل قسم القمصان هنا بكم هذا القميص؟ بخمس ليرات تركية أي قميص تريد؟ أنا بحاجة إلى قميص أبيض هذا هو القميص الأبيض أين قسم الأثواب؟ تفضل قسم الأثواب هناك بكم هذا الثوب؟ بعشر ليرات تركية أخذ ذلك القميص الأبيض وهذا الثوب من فضلك تفضل يا سيدي شكراً وهذه أجرتك إلى اللقاء إلى اللقاء مع السلامة